أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها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 وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعَنَابِ تَتَقْدُونَ مِنْهُ سَكَرٌ وَرِزْقٌ حَسَنٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومٍ يَعْقِنُونَ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتخذي مِنَ الْجِبَالِ بيوتا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ تُمْثِلُهُمْ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 فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جَعَلَ لكم مِنْ أَقَافُ سِكُمْ وجعل وَجَعَلَ من مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَادَةٌ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون